وقال ايضا حدث ان مضى ثلاث اخوه الى الاب بذنكيوس وسألوه كلمة فقال لهم الشيخ اندو وليكن عندكم الحزن افضل من الفرح والتعب افضل من النياح والاهانه افضل من الكرامة وليكن عطاءكم اكثر من اخذكم قيل عن القديس ماركوس كلمين الاب سلوانس إنه كانت له طاعة عظيمه كما كان كاتبا وكان الشيخ يحبه كثيرا من أجل طاعته وإذ كان له أحد عشر تلميذا آخرين فهؤلاء كانوا يحزنون بسبب حبه له أكثر منهم فلما سمع الشيوخ بذلك جاءوا إليه ولاموه على ذلك فما كان منه إلا أن أخذهم وخرج وقرع على كل قلايه قائلا ايها الاخ هلما الي فاني محتاج إلي فلم يتبعه ولا واحد منهم فورا واخيرا جاء الى قلايه مرقس وقرع الباب قائلا يا مرقس فلما سمع صوت الشيخ وسب في الحال وخرج خارجا فأرسله في خدمه فقال للمشايخ ايها الأباء اين داء الاخوه ثم دخل قلايه مرقس مفتشا فوجده كان يكتب وقت ندائه عليه وكان قد بدا بكتابه الاعداد الكبرى منها الاو فعند سماع صوت الشيخ لم يرسل القلم ليتممها فتركها اوا نصف الاو فقط فلما راوا ذلك هكذا قالوا بالصواب تحب هذا أيها الأب ونحن نحبه والله أيضا يحبه وحدث في بعض الأوقات أن كان الأب سلوالس يمشي مع الشيخ في الإسطيت ومرقص معه فأبصر الشيخ خنزيرا ذريا فقال لمرقص أترى يا ولدي هذا الوحش الصغير فقال نعم يا معلم قال الشيخ انظر كيف ان قرونه مستوية حسنة قال له نعم يا معلم فتباع عجب الشيوخ من جوابه وانتفع من عدم مراجعته لمعلمه قلنا عن الاب من انه عبر يوما بنوضع فرأى راهبا منسوكا متهما في جريمة قتل فبنى الشيخ وسأل الاخ عن امره علم إنه اتهم ظلما فقال الشيخ لماسكي أين يوجد المقتول فأروه إياه فبسط يديه وصلى إلى الله ثم قال للميت قدام الجن قل لنا من قتل فقال الميت إني دخلت الكنيسة وعطيت القس مالا لأحفظه لي فقام علي وقتلني بزدحي وحملني وطرحني قدام قلاية هذا الراهر فأريد أن يؤخذ المال من القس ويعطى لأولادي فقال الشيخ ارقد ثانية حتى يأتي الرب ويطيما وسأله اخ قائلا أريد أن أمضي لأسكن في موضع فماذا تريدني أن اتدبر هنا فقال له الشيخ ان سكنت في موضع فاحذر ان لا تخرب لك اسما في شيء من الاشياء بل في كل موضع جلست فيه اتبع الكل مساويا نفسك بهم وكل ما تراه من افعال الورعين الاتقياء الذين ينتفع منهم فافعله مثلهم وبذلك تتنيح لان هذا هو الاطباع ان تساوي نفسك باخوتك حتى إذا أبصرك الناس تدخل وتخرج مع الأخوة لا يقصدونك ولم يفنوك قيل عن الأب ماركوس المصري إنه مكس ثلاثين سنة لم يخرج خارجا عن قليته وقد اعتاد قسيس أن يأتي إليه ويقوم بخدمة القداس فإحتال الشيطان في إرقاعه في ألم البينونة فأوعز إلى بعضهم فأتوا إليه بإنسان مجنون بروح نجس طالبين أن يصلي عليه. فقبل كل شيء بدأ المريض يقول له إن قسيسك له رائحة الخطيه فلا تدعه يدخل إلي. فقال له الشيخ أيها الولد إن كل الناس يطرحون الجيف والنجاسة خارجا. أما أنت فقد أدخلتها إلي. أما كتب لا تدين لأن لا تدان فهو وإن كان خاطئا لكن الرب يخلصه لانه كتب، وإن هو سقط فالرب يقيمه وقد كتب ايضا وليسل عليكم من أجل بعض لكي تشفوا، وإذ قال ذلك صلى صلاة فهرب الشيطان من ذلك الإنسان وصرفه خائدا فلما أتى القصة عادته قبله الشيخ بفرح فلما اقصر الإله الصالح أمانة الشيخ كشف له سرا وهو إن القسيس عندما اعتزم الوقوف قدام المائده المقدسة رأى الشيخ إن ملاكا قد انحدر من السماء ووضع يده عليه فصار كعمود نار فعجب الشيخ من ذلك المنظر وإذا بصوت يأتيه قائلا لماذا تعجب إن كان الملك الأرضي لا يرتضي أن يقف أحد خدامه بين يديه بلباس قذر فكان بالحري ملك السماوات فإنه يجلل خدامه الواطفين بين يديه بالمجد. قيل إن أحد الأخوة استمر تردد على أب مقريس المدني مدة أربعة أشهر يوميا وذلك يسأله عن كلمة فكان كلما ذهب إليه لا يجدهم متفرغا من الصلاة حتى ولا مرة واحدة فعجب الأخ لذلك وقال هذا ملاك وليس بإنسان وانتفع جدا قال الأب مسطوس كلما دن الإنسان من الله فإنه يرى نفسه خاطئا لأن أشياء النبي لما أبصر الله دع نفسه دنسا ونجسا قيل مدح الاباء شخصا في وجهه بين يدي الاب انطوليوس فاراد الاب ان يمتحنه ان كان يحتمل الذنب فلم يحتمل فقال هذا الاخ يشبه قرية مزينه من خارج لكنها من داخل الخاوية بل ملانة من, من البصوص وقيل ايضا شكى اخ الى شيخ قائلا إني أضرب المطاني للأخ الواجد عليها وهو غير نقل الفكر والضمير معي فقال له الشيخ لست أتقول الحق لأنك وأنت تضرب المطانية تؤديها له بدون أن تتوب إليه من كل قلبك فقال له الأخ نعم بالصواب حكيم فقال له الشيخ من أجل ذلك لا يقنع الله أن ينقي ضميره معك فإنك لم تضرب له المطانية وانت مسلم غطأت نحوه بل لا زال يعلق في ضميرك انه هو المخطئ ضع ضميرك انك انت المخطئ وزك اخاك وبرئه من الخطيه وحينئذ يحقق الله ذلك في فكرك ويعطفه نحوك كذلك سال اخ شيخا قائلا ماذا اعمل يا ابي فإني عاتب على أخي وليس في نيتي سماح بأن أغفر له فلما سمع الشيخ هذا الكلام رفع عينيه إلى السماح وضرب صدره قائلا له يا شقي إن كنت تغضب رب السماوات والأرض وهو يطيب روحك عليك ويغفر لك إذا ما تبت إليه فكيف لا تغفر أنت لأخيك قال الشيخ لقد تركنا الطريق المستقيم التي رسمها لنا آباؤنا، وهي أن نلون زواتنا ورجعنا باللائمة على القريب منا وأصبح كل واحد منا يحرص ويكتهد في أن يرجع السبب على اخيه في كل أمر ويطرح ثقله على قريبه كما صار كل واحد منا متهاونا وفي نفس الوقت نطالب قريبنا بحفظ الوصايا مع إننا لا نحفظ شيئا منها حدث في أحد الأيام أن جاء إلى شيخ أخان غاببان على بعضهما وشكا إليه الأكبر منهما قائلا إني إذا أمرت أخي بعمل شيء فإن أمر هذا يحزنه كما إني أحزن كذلك لحزنه متفكرا إنه لو كان كاملا في محبته لي لكان يقبل ما أقوله له بفرح أما الأصغر فقال أما الأصغر فقال يا ليته يكلمني بحسب نشيئة الله لكنه يأمرني بسلطة حسب نشيئته ولذلك لا يوافقني قلبي على طاعته بحسب ما أوصى به الأذى فقال الشيخ يعلم الله اني متحير كيف ان الاثنين يلوم كل منهما الاخر كما يحزنان دون ان يلومهما احد فعوض ان يرجع الواحد منهما باللائمة على نفسه ويقول حقا اني بسلطة اكلم اخي ولذلك يحزن مراه بالعكس يقول انه لم يكن كاملا في محبته لي. كذلك الآخر فعوض أن يقول إن أخي يكلمني بحسب نشيئة الله لمنفعتي مراه بالعكس أيضا يقول إنه يأمرني بسلطة حسب مشيئته وهكذا بقي الاثنان حزينين بدون حق وذلك لاننا نستعمل الأقوال أبائنا باعوجاد حسب نياتنا الخبيثه فكل واحد منا ينقض الجنب على رفيقه ولذلك لا ننجح ولا نفلح قال شيخ إن كلمت إنسانا كلمة خسف بها لكنه لم يحس فلا تطب إليه ولا تعطيه مطامية ولا تقلق الأخ وقال أيضا إن عملت عملا وسط جماعة وعرفت إنه يحدث عصر وشكا فإسرى وإسرى ولا تتوسع فيه ليعبر بغير قلق قال الأب زوسيمة اتفق إن كنت مع أخ آخر سالكين مع علمانيين في طريق نابلس فوصلنا إلى موضع تلبى فيه الضريبة فالعلمانيون لمعرفتهم بالأمر أعطوا ما وجد عليهم من الضريبة وأما الأخ الذي كان معي فأخذ في المقاومة قائلا أتتباسرون على أن تأخذوا خراجا من الرهبان فلما سمعته يقول هكذا قلت له ما هذا الكلام الذي تقوله يا أخي كأنك تريد أن تطالبهم بإكرامة إكرام قبيس إن شاء وإن أبوا فيوليت كانوا قد أبصروا ما توقعوه من حسن إجابتك وتواضعك، فكانوا يخجلون ويقولون اغفر لنا فأعطهم إذن الجزء كالميز وديع للإله الوديع الذي تمسكن ودفع الدرهمين ثم أعبر بسلام كان الأب مسترون يتمشى في البرية مع أحد الأخوة فلما شاهد النيل هرب فقال له الأخ أنت كذلك أيها الآب تفزع أجاب الشيخ لا لست أفزع يا ولدي لكن الهرب أو لي ولولا لما كنت قد تخلصت من روح النبد الفارغ قيل إنه كان في السعيد راهد قد بلغ من التقشف نبلغا عظيما ظافرا على السلوات والكلبات والسهر ومالكا عدم القنية إلى أبعد غاية يثني جسده بالأصوام والأتعاب هذا كان قد بدأ جهاده بأن كان يتناول كل عشية من إراحته قطلية مبلولة وكفة وصار يتدرب إلى أن أصبح يتناول ذلك القدر يوما بعد يوم وهكذا حتى استطاع بعد مدة أن يأكل مرض واحدة كل أسبوع مساء الأحد أو يأكل مما اتفق له من الحشائش النباتية ومكث على هذه الحال مدة من الزمان فحسده الشيطان ورام أن يغنيه في الكبرياء فوسوس له بأنه قد سلك في النسك مسلكا لم يبلغه أحد من البشر وإنه يجب أن يكترح الآيات كب يزداد نشاطه ويرى الناس العجائب فيمجد الله لأن الرب نفسه ايضا قال ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات فسأل الرب من أجل هذا الأمر فإذ لم يشاء الإله المتعطف أن يظلم تعبه فقد أنهمه فكرا بأن الرسول يقول لسنا كفاه أن نرى رأيا من أنفسنا وقال إن كان ذلك السيد لم يجب نفسه كف أن يرى رأيا من ذاته فكان بالحري يجب علي أنا الشقي أن أقول هذا القول أقول إذن وأنضي إلى فلان المتوحي ومهما قال لي أقبله كمرسل لي من قبل الله وكان ذلك المتوحد راهبا كبيرا وقد نجح في عمل المشوره حتى استطاع أن يفيد من يسأله فقام للوقت ومضى إليه فلما دخل قلايته رأى المتوحد قربين جالسين على كتفيه من عنقه بسلسلة وكل منهما يرهقه جذبا إليه فلما شاهد هذا المنظر عرف السبب إذ كان متفقها جدا وإنه تنهد باكيا بسكون ومن بعد الصلاة وما جرت به العادة من السلام جلس مدة ساعة صامتين إلا هكذا كانت عادة الأباء الذين هنا ثم فتح الراهب القادر فقائلا أيها الأب انفعني وارشدني مرشدا من خلاص فأجابه الشيخ إني لست كفء لذلك يا ولدي لإني محتاج بعد إلى إرشاد فقال له لا تردني يا أبي لاني موقن بفضلك وقد أنزمت ذاتي قبول مشورتك فأجابه الشيخ إني أخشى إنك لا تسمع مني ولذلك تفضل أن امتنع من ذلك فحقق له وأكد إنه قبل مجيئه قد عاهد نفسه قائلا مهما قلته لي أقبله كمن الله فقال الشيخ خذ هذه القطع السيارف النقود واندي إلى المدينة وابتاع عشرة خبزات وقسط نبيذ وعشرة ارطال لحم وعد بها إليه فحزن الأخ لذلك جدا لكنه على كل حال أخذ ما أعطاه له ومضى وفي طريقه جاءته الأفكار قائلة أي شيء يقصده هذا الشيخ وكيف أستطيع أنا أن أبتع هذه الأشياء وكيف أحملها وما هو موقفي من العلمانيين مما يضطرني إلى أن أزوب خجلا وهكذا سال واحدا فابتاع له الخبز واخر ابتاع له النبيذ ولما جاء دور اللحم قال يا ويلي كيف احصل على اللحم سواء ابتعته انا بيدي ام كلفت اخر ثم كلف رجلا علمانيا فابتاع له اللحم وحمل الجميع وجاء بها الى الشيخ مفكرا فقال له الشيخ اطبخ اللحم وطبخه ففعل ذلك معبسا فقال له الشيخ لا تنس ما عهدتني به انك سوف تفعل جميع ما اشير به عليك فخذ هذه الاشياء جميعها وانضي الى قلايتك وصل وتناول خبزه واحدة وشربه واحدة من النبيز ورفي رحمة في كل يوم عند المساء ومن بعد عشرة أيام عد الي فلم يتجاسر على أن يرد له جوابا وهكذا أخذ كل ما أعطاه ورضى حدينا داكيا قائلا في نفسه من أي درجة في الصوم هبط وفي أي حالة حصلت ثم إنه قال لنفسه إن لم أفعل ما أمرني به أكون قد خالفت الله لاني قد عاهدته انه مهما قال لي افعله كمن سنى الله والان يا رب انظر الى شقاوة وارحمني واغفر لي خطيتي لاني مضطر أن ان اعمل خلاف هواي وجاء إلا قليته باكيا وتم ما قاله له الشيخ وانعكس على الصلاه انعكاسا بليغا وكان إذا ما أكل يبل الخبز بدموعه قائلا يا الله قد أهملت وخذلت من يدك فلما رأى الله حزنه وبكاءه ومسكنته عز قلبه وكشف له السبب فشكر الله واعترف بالقول النبوي إن كل در الإنسان مثل خرقة الطامسة وأيضا إن لم الرب البيت ويحرس المدينة فباطلا سهر الحارس وهكذا عاد إلى الشيخ منهوك الجسم موعوكا اكثر مما كان وهو يطول أسابيع صائما فلما رآه الشيخ متزللا متمسكنا قبله بفرح بوجه طلق وصلي وجلس صامتين لمدة الساعة ثم قال الشيخ يا ولدي ان الله المحب للبشر قد تعاهدك ولم يمكن العدو للاستيلاء عليه لانه من عاداتك دائما شبعت من يسلك مثل الفضيلة بوجوه تتبين انها واجبة ويسوقهم بها الى مرض الكبرياء ويأمرهم ان يخوضوا في خوض عظيم من الفضائل حتى من هذه الوجهة يهدتهم هبوطا عظيما لانه ليس عند الله شيء مرزول مثل مرض الكبرياء ولا سمة فضيلة ساوي الانخفاض والتواضع، فتأمل الامرين من مثل الفريس والعشار لان بعض الشيوخ يقولون ان بعض الافراطات من اعمال الشياطين فاسلك طريقا ملكيا كما يقول الكتاب ولا تميلينه ولا يسرة اتبع التوسط في الأمور في كل عشية يكون افتزائك وإن دعت الضرورة لمرض أو عارض يعرض فأسلك للوقت بحسب ما تقتضيه الحال كذلك إن اقتضى الأمر حل الساعة المحدودة فلا تحزن وإن اقتضى فيك أن تتناول في يوم غير مطلق فتناوله لاننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة فإذا اكلت فلا تمتلئ بل اقتصر في من الأطعمة الحنجرانية وأحد أبدا ما كان دينا واحفظ قلبك لأن النبي يقول بحية الله روح منصحقة والله لا يرزل القلب المتوابع المنتصر، وقد قال أيضا تواضعت فخلصني فخلصنا الرب والرب يقول بلسان اشعياء النبي الى من انظر الا الى الوديع الخائف من كلامي فالق يا ابني جميع اتكالك على الرب واسلك طريقك بسلام وهو يفعل لك الخير ويخرج عدلك كضوء وحكمتك الظهيره وبعد ان دعم الاخذ اقوالا كثيره اخلى سبيله مسرورا بالرب واذ كان يمضي ترنم قائلا خائفوك وعارف شهاداتك ليروني وأدبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني ويؤدبني الصديق برحمة ويوبخني وقال لنفسه ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إليكي فبقيت القيب وهكذا جاء إلا قليته وقد بقيه عمره حسب مشوره الشيخ قال أحد الشيوخ لا تكون تحت السماء امه مثل المسيحيين اذا اكملوا ناموسهم كما لا توجد مرتبه جليله كمثل مرتبه الرهبان اذا حفظوا طقوسهم ولذلك فان الشياطين لحسدهم يحاربونهم بكل اصناف الرذيله ويجعلونهم يغمضون اعينهم عن خطاياهم ويوبخون غطايا غيرهم لكي يبعد عنهم السلامه ويلق فيهم الشرور فلنسأل الرب الاله ان يخيق شباكهم عنا ويخلصنا من ايديهم قال الشيخ كما ان عابر الطريق ضيف يومه لا يدخل المنزل ما لم يامره صاحبه بذلك هذا العدو إن لم يقبله الراهب لا يقدر أن يدخل إلى عنده فإذا صليت فقل يا رب أنت العارف بكل الأشياء أنا ذهيمة ما عرفت شيئا بعد لكن علمني كيف أبدأ أنت قد جئت الى هنا كيف أخلص قال محمد ذهبي الفم من اجل إنما لا نتحصل من الزلات الصغار فإنما نقع في الكبار فمثلا ضحك انسان في غير وقت الضحك فجر غيره إلى الضحك كما قال ما هو الضحك وما هي مضرته حينئذ تبدا مخافة الله في أن تنقطع ويتولد من الضحك والنجاح ومن النجاح الأقوام القبيحة فمن هذه تكون الأفعال المذمومه فالعدي المخادع يسهل علينا الزلات الصغار ومنها يولدنا إلى الخطايا الكبار ومنها هنا يقودنا إلى اليأس فهذا التدرك يولدنا الأمور مستورة فينبغي لنا أن نقرد هواجسه من مبادئها ولا نتهاون بالصغار حيث يكمن العدو فيها ومنها يجرنا إلى الكبار والا فلو كان يحاربنا ظاهرا عيانا لكان قتاله سهلا علينا وقهره متوفرا لدينا لكنه يعمل لنا كمينا وفخا ولا نقدر على الخلاص منه سريعا فإن تركزنا افسدنا عليه كل حيله وذلك لان ربنا قد كسر عنا كل سلاحه وقد حذرنا من الصغار اذ انه ما وقف عند حد قوله لا تقتل فحسب بل قال ولا تغضب وانتهى الى منعنا من مخاطبه احد لاخيه بكلمه انتهان وما وقف عند حد قوله لا تزن لكنه حذرنا من النظر الى امراه بشهوه وأعطى الويد للضاحكين ودالها في الاستقصاء في باب الصغائر إلى أن قال إن كل لنبطى لا يقولها الإنسان سوف يعطي عنها جوابا فإذا عرفنا ذلك فسبيلنا إذن أن نحفظ أنفسنا من الخواطر فلا نسقط سريعا